الله جعل لكم من بيوتكم سكناً والله جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأعشاب بيوتاً بيوتاً تستخفونها يوم الظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها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 وَيَوْمَ نَبَعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لَا يُؤْذَن لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُقَسَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا ها